كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نغر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر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 ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رب وليقول الذين في قلوبهم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 إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 116. ولم نكن طعموا المسكين وكل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 111. فرت من قصورة بل يريد كل الرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيْنَ شَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ